al muwaffaq al ustad karar hussain scoprop Mih b студ there Rezmali H pioram Mih bššiu Mih nim ta sama Ma ješi vsamla sistri Bandi tudi O mail Copy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 عايش بكل زمن وسهامه شافنه صدره بمضيف الحسن للضايع للخايف صارت كربلاء الوطن صارت كربلاء الوطن الله دقباب الحسين ويروح التعم محد يقيم الذهب غير الذهب دقباب الحسين ويروح tav دوّرنا صاحب ما يخون المليح ما شفنا غير حسين صاحب صديق دوّرنا صاحب ما يخون المليح ما شفنا غير حسين صاحب صديق اكتب ساميني Hbejete inšan jenqas qur'an Hbejete inšan I loved the man The Quran For the good and good بتجي للسما والنجم عهدته معوفه حشين طيتك كل متسلم سالفه بنحكيها تبكي للسما والنجم عهدته معوفه حشين طيتك كل متسلم للوادم ما اهتم هو الوحده عند المهم للوادم ما اهتم من حجيها تبتل السماء والنجم عاهدته معوفة حسين امطيت كلمة عاهدته معوفة حسين امطيت كلمة سلم للوادم ما اهتم هو الوحد عند المهم للوادم ما اهتم هو الوحد عيند يلا اهدو اعمى الباب ووصل اليه رجلي قبلي تروح للكربل لو أعمى عند الباب وصل إلي رجلي قبلي تروح للكربل عنا وعيون الماي شوفان بشر ما شفنا غير حسين صاحب صديق ما شفنا غير حسين صاحب يا الله اكتبه say Hussain Hussain Hussain Habib Hussain Oh, I love you, and I love you, and I love you, and I love you. في وصيتك في الدرب نصله وين زوره هاي الدنيا لا تنقلب على اهل راياتك في وصيتك في الدرب نصله وين زوره هاي الدنيا لا تنقلب شافونا عرفونا يسهل يمنا كل شي شافونا عرفونا يسهل يا الله يا رايات تشفي وصي تشفي بالدرب نوصل وين يوره هاي الدنيا لا تنقلب شافونا كل شي صعب يسهل يمنا كل شي wabki af alhussani alard wa alsama wabki af alhussani alard sahha hayl من فاطمه وبكيها في حسين الارض والسماء بذاك الزمان كربله صاحت هله ما شفنا غير حسين صاحب صدق ما شفنا غير حسين صاحب صدق كتبه سامي <تصفيق> hayat abbas mama yana sayhat Saj ونشوف المواكب خيم والزاير ما يتعب ما دام الدرب يخدم خيماته ما طاحن ونشوف المواكب خيم والزاير ما هايتعب ما دام الدرب يخدم من يطلب يتدلل كل كل صعر نعم من يطلب يتدلل كل كل صعر ونعم خيماته ما طاحن وين الشوفوله ما والساير ما يتعب ما دام الدار بخدم من يطلب يتدلل كل حد قال صار ونعم كل حد قال صار ونعم شبته بموكبه من حلقه حلوه اليا هلا ومرحبا شبت بخدم تحزم بموكبه من حلقه حلوه اليا هلا ومرحبا وين عاد هاي الدنيا كلها كذب ما شفنا غير حسين صح الله ما شفنا غير حسين صاحب صديق كتب اسامي For two months, let's go to death, let's go to death, let's go to death, let's go to death. madbuh nalgak ahya musmin madbuh nalgak ايام وسنين مذبوح نلقاك معشره لا عشره حبك للبشر معجزه ظل دائم للقايم لا ما ينقطع هالعشق معشره لا عشره حبك للبشر معجزه ظل دائم للقايم لا قطعها العزة يا زينب لو صحنا حتى الميت الفززة يا زينب لو صحنة حتى الميت يلا يلا معشرة لها عشرة حبك للبشر معجزة يظل دائم للقائم لا قطع هالعزه يا زينب لو صحنه حتى الميت نفسزه حتى الميت نفسزه الله باتر يجي المهدي ويموت الظلم وانصار أهل الدمعة واهل اللطم باتر يجي المهدي ويموت وانصار أهل الدمعة واهل يلا أهبت شريج المهدي ويمك الظلم وانصار أهل الدمعة واهل اللطم وانقل يا ابن الحسن إيه والحسن ما شفنا غير حسين صاحب صديق ما شفنا غير يلا شباب ابتبا سامي